من الحزينة يا رملم على حاني من فارق القاسم ولا فارق خيالي راح الولد راح وخسرت أحلام كلها عقب الشيق وعقب السهر طول على جاسم نذر في المد ما يرم تنبيل علم صابت الجلد ذكر الولد قال علم قومة عوفا لابد بعد اتركه وكني السهر وغلد <تصفيق> اعز حسيننا لا لا تذكروا ولا يغنى الولد وانتم تعرفوني واذا صرت تحب لازم تعذروني شعور الوالده دمعات بعيون أدري ما أفضح وليلي ولا ونيت بس اللي شفتها من مصيبة ما تمنيت حناتي بدموم الولد بدموعي حليت فناني بجروحي ولا بجروح الله شيل صور الحزينك حتى الصخر من وصفك طلع ونينا معقول ام تنظر ولدها على التراب ساعات فمرم يوم صعب جبيننا <تصفيق> على جسن نضرب بين علم صابت جلل جلل و علي علم و بتعوفك على القلب قد دوتت صوتها كلها بين عالمي عالمي مثل لون احساسي ومثل موج البحر تتلاطم أنفاسي ولا أدري أبتشلو ألطم على راسي أخذ مني الدهب ابني وعز الله ما رحموها حتى وهي مدفونة فالذات ولدها بلادن واسفى يذبحونة ما يكفي بالسم الحسن صاروا يقطرونة عقب الحسن والد الحسن خلاها محزون يسهر قلب شوق قلب البتوله فكد الشباب مصيبه يا رملا مغوله خبرينا بحسين كلام اللي يقول من شاف بنخيب اسف خره على طوله حزن ومعاناته ولغ يوم الزمن تطفي جراحاته على ولد الأخو زادت نياحاته وقبل لا ماتت عباراته نتعذب ونجرح قلبه وشلو نشوف القاسم بنفس الوضع قربه والي على حسان الغريب وغربتها الغربه صعب عليه الماغلة في كربلة صعبة لو نقدر نعيد الزمن نمسح عذابه ونخفف على موحنينه واغترابه ونموت دا يرضى بدل جاسوا لكبار كل الشباب بلا أسف فدوا الشباب جاسم نذر في المك ما يرم الحزن بين علم صاغة الجلة